116. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين 117. أو تقول حين ترى العذاب لو لي كرة فأكون من المحسنين 118. قد جاءتك 129- ويكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 120- ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 121- جِلَّ اللَّهُ الَّذينَ تَقَوَّب مَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيد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 ولقد أُوحِيَ إلينك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك تَلَيَّحَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا الله حَقًّا 114. قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون